صلى الله و upon him ثم يعني من على الله و upon him عليه ثم أما بعد يعني من الله يعني من الله يعني من الله و upon him يعني من الله و upon him عليه الله عليه يعني من الله و من بذلك قوة طرية طفعة ومعطرة في ثواني مئة وعشرين الف مخلوق كان يمديشه رفتر مئة وعشرين مخلوق تشوف منظر الوض وهو البتر في تبص لها سبحان الله العظيم والله انت تتكر من منظر الافلاد اللي الفرآن الكريم يتكلم عليها الوض في يا نماعة في رحضة. كان اعلى من الناس العربيات على الارض يا تخيلوا وين ده هو قصص اقصر العربيات اللي باقفه بره المسجد دهيت من اي قوه اللي بره دهيت منظر غريب جدا عربية فوق عمارة. العربيه فوق المراه ايه اللي طلع العربية فوق المراه الميه قوة الله ربنا لما ربنا سخرها على الجبال سبحان الله من قوة الزلزال يعني شرقة فروسيا بسها اصيبت من قوة هذا الزلزال وعلى فكرة يا جماعة لما نجي لتدبر في هذا الزلزال هللاقي حاجة غريبة جدا بمجالب حاجة في غاية العجب اللي جميع اللي, اللي الزلزال ضربها غير التسوى كلها بلجال محفظ جوانا ما محفظوش. كل من الولاطق اللي ازلزال جربها في جريع حناكب بلاجات شوافق. ومنظم اللي جربها شواطئ تايلاند. تايلاند من اكبر دول اللي خسوة السياحة فيها. تايلاند من اكبر ان العالم على الاسوافق اللي بيأتم على شواطئ هجريمت الزنا يوميا. يعني في الأماكن اللي شراب الخليج ولا يذهب الملفات بتحبي رك فيها عشان يأخذ بدل جمهور عين من عشوات الطيلين عشان كده في الآخر اللي في الجزر ربح فيها قبل رأس السلام والثالثة في الآخر اللي في الجزر ربح فيها. جمسيس في هذه النخضة مئات بوراء من الزلن اللي في هذا المكان تخيلوا الوقت تاقل العمراض شالي الناس من دول تراءه ورمان تنويه تخيلوه من فصل لما الناس من العمراض دهائية وتعطاهم تنويه ساعة وانا ساعتم تلاقيه بطف جايلك نحضو او بعض يوم او بعض يومين سبحان الله كل واحد من الناس من دول تنفعتهم عطيته ايه تخيلونا او شد ان الخليق تنويه يزمي وهو بيزميه يتقمر عليه اشقراض ملك الوقت بيل الضبط كثمره راجل ساكي وماشي ساكي حاول في حاول قريبه من على خلع رئيسي من على خلع الجلالة وهو بيقود اول ما مش عشر في التربز مدر نعينا عربية المرور في الشمال ضبط المرور نزل ندي ايده للتواق يعني الواحد متعود مدرسل مع طوائل ساعات التواقل يعرفه فالساكت ايه يقعد يجادل وناخده في الكلام التواق ده قلع الناس تبقى في ايده الضبط ومنقص ليه يا جمع. اه الزبط متلتك الزبط متلتك الزبط متلتك الزبط متلتك بالله ولا هكو احاجة يعني لسه واحد يعني احوز ان اكبرنا الشباب قطعنا يعطى عام العربية 22 سنة ليس اشار مش فلتك سبحان الله تقنوا علي ايه ذا المعارضة وكان بيحضر ليه المعارضة انتو عاطيني الشباب محضر ليه المعارضة والمشحان اتعد من عليها تلاقي عشرات الطيارات وقفهم يا شاب عايز العربية ليه البنات كلها فرج المعارضة عام الرصد اللي خرج النهارده للي بالعربيه ده شكلها نظيف ولازم نمشي بشكل نظيف الزلزال يا جماعه محظة. في لحظه في لحظه يا من الامواج اللي عملت الزلزال ديت الامواج اللي اتخلفت في الارض في لحظه الارض اللي اتخلفت فيها الارض بيقول لك ان الامواج اللي الزلزال عملها اسمها موجني يعني يعني امواج صغيره امواج كره الامواج الاكبر من, من كده تتوقعوا بالشواطئ الشرقيه الامريكيه هتضرب امواج اعلى من كده خلال فتره قصيره جدا بسبب ظواهر برضو بسبب ظواهر صبعية وهتبع اللي الزرجة اللي في بضل هتتغمض هتتغمض تماما في اللي ستكون لما كلمتوكوا عن الحجامين اللي في الزرجات الزرجة ان لو حجام واحد منهم ستح مني واحد الوضع الثانية واحدة الارض الاشاعة الكونية اللي تتصرب مني في تسلم اهل الارض جميعا ساكليل يبنا خلمتوك على تحت الكشرة الارضية اللي احنا ماشيين فوقيها وهنا تحتها انتجارات نووية وانتجارات بوركانية. لو شاك واحد حصل من ثلاثة تكتب اهوان في حياتك ساكليل يبنا خلمتوك يا جماعة هذه الامور على هذه المظاهر الاس! الاس الأسباب اللي بينا. مولا اللي غطلنا هو اللي شايل عنك. سنحانك يا رب. حذبنا فيه برضو مجناس. رغبنا رب فيه برضو مجناس. افترابنا ما مجناس تطلقه عسادي ده. الواحد اللي عارف الله. اللي حذبنا الغاز ماتي ازاي? هوا ربنا بيورينا حاجاته هون. مشيش اللي عادين كله وغفوروا بتقوم ملاحظه قديم بقى بنشوفه انت في الدنيا يذكرك بالزلزال بتاع الله سبحانه وتعالى اجى زلزال زلزالة الارض ونسى لها والمرات اللي بتزلزل في تايلند ولا في افريقيا ولا في الصين ده بيزرع في كلها احنا شفنا عينه اما زلزال حصل في منطقه البحر طلع على الناس الراه ونوته طب تخيلوا الزلزال على مستوى الله الغي على الارض كلها الغي لا يا حبيبي ده قوه بركان ولا صخره الارض كلها افطلع يعني الوايح تبقى ابتدلي مع حذر صبتت كده لا. لا يا حبيبي لفيه جدال كلها في حتى من المؤثر من واحد تفتارة من كده اللي حصل من للناس ايه تفتخيط اما كل ما يحفر اذا الزرزلة كان الارض ومع ذلك يا جماعة رغم. كل اللي احنا شفناه لها ده اللي نده دهه وربنا دي ده نده دهه وربنا والشباب اللي تاجه. اللي ناوي على اللي ما يعلمه اللي نعلمه اللي نعلمه وشبل حصل لإخوانه في حصل للناس من يومين سلاطنة ونسلاطنة نظرت واللي عز معلق صغير لسه عز معلق صغير واللي ناوي نبض في السكة لسه ناوي نبض فيها لا يرجع يرجع لا يرجع لحد لا يرجع لقتك كثير من تذاه محد عبي من رق ضراي ضغط كميات ضخمة من بنك العقدين ضغط كميات من القمرتين ضغط كميات من ياتي من الشرب على أسبوع عاجرتك واعي يحوس سبحانك يا رب بصوا يا جماعه اتفكروا فين الليل على بفاء القمر ولا عايش بالله كان في قاعد سجار القمر في احد السنين في الاقتراص السنه لما الاخوه الشباب مش عارف كان ايه الخوطه اللي عنده خلصت جاب ادارف وعطى فيها جول عطى فيها جول وبعض من الشباب فقربوا اللي بيحكي فواحد يقول له طب ازاي يا عم حد فايه ولا حد جاب بنفسه سبحانك يا رب طب و بعدين يا جماعة و بعدين كلنا ممكن نتمقح كلنا لذيه الله والله العقوب كلنا للسود قبر كله الليه و بعدين اتناعها بقرب الناس هنا عقوبات نتخل وخط عقوبات ازاي لا ما بيشوفوش حد الاسمتق ولا حد تقلب ارض ولا حد تقلب قرب جدا ممكن ينزلها على تنوب ممكن تلاقي في شره لك قلب قلب ارض انتهور ازاي تخيل ان بيرد هذا حاجه اعتقد بيرد ايه البيرد ده في شاوله موزه كده يقف ويخبط ويعمل لك كل اللي يطلع والناس تضحك عليه والناس ت عليه وهو مش عارف هو ليه بيضحك كده بيقول في ياخد الموظف الاخر تنزلش بتوقع بالعربيه عايز يعمل امريكاني ويطلع بصعوبه ازاي ويعمل شكل شعر حلقه غريبه وشكل وشه حلقه ولا ايه اعتقد البيرد والناس عليه الموظف من سوق البسكوت الاخر الله. في قلب ثاني يفعله قلب احمار ايه قلب احمار ايه ولا عزب الله تلاقي الشاب ماشي وراء تعيش سيلا انه ينكشي منشي باقي انه يقول والسي انه اصدار هين هي اقلا فقل اقل اعجبه رايين انا رايين انا اراعين انا اراعب اراعب ولا عزب الله اماش مفترض معاشي جان ما ويفترش معاشيش بلاه اي حاجة يفتر تلاقي بادة ممتوحة في ناك مفترض ثاني قلب 50 تجي تكلم الشاب يقول لك انا اختي صاف ومن وراء لو موجود بس انا مفكر ان نيتهم خير يا yeah. نيتهم خير وتلاقي رب بنته بالدقي ساعة قدام الغدايه قاعده تتنيم ولاد يعني ربنا اللي عامل ده خير مفروض طبعا بيها دخلت 1500 في واحد ثاني ده 1200 1000 الكلب ده بيعمل ايه الكلب ده لا يقع الا على الخير على لحن الناس كده في يقع على نيتك واحك ما يبص دي دي وعايزني وممكن تلاقي شمال الكلب ده يا جماعة يعني الموضوع مش مكسور على الشباب بس يعني الكلب ده يجي يوضي هوه عليه ترميله عطمة يوضي بزلك دينه با ويقول لك راسك منك تدخل المطلح حكمية تلاقي الرجل بيحضهاك فيه ما ينفعته ولا رايضه منك تقوم يدينه خمسة جنيه طب حضرتك وععدوا استنى والسرية وهنخلط لحضرتك الموضوع اهو ده تمسك قلبه قلبه قلبه قلبه لعزب الله رقبات نزل طب وضع ديه. طب هنعمل يا جماعة الليلة دي وفاها لنتم استغفار وطوبة الى الله عشان ربنا يعطى عنا من اللي الشباب الوقت بيعملوه واللي الشباب بيحضرونه وبيجهزونه يعني عايزين الليلة بيتكلم عنه تفكر قبل عن طاقتي تفكر قبل عن طاقتي اه اطني فيش يا اللي عادين على الوقت وكله ناس متخربين معانا الوقت اللي قاعدين معانا الوقت ناويين يقفوا يخروا بره الدنيا ناويين لا لا على بعضه ممكن مشوار لا اعرف طب نقول ايه يا عم مش مش شرط اهرق في بركه كلها بص في الوقت وبص بره في شبابنا على فكره غير ان في شباب يا جماعه بيقفوا في الدار يشوفوا واحده متبرجه ممكن يشوفوا اللي هيتحط مش قادر لما شفت احنا متبرجه بضحب. في شب كان بيقول بالنص كده انا نزلت الجامعه وقعدت اكبر نفسي اكبر نفسي اول ما حسيت لنا السهل مراعات ميسة والحزم لحد تذكر تساعدنا في واحد ثاني يقول لك تربية نصف السنة في واحد صاحب يكلمني هي عادوا طلعوا راس أدري ولا بعد ومش عارف والله نصف طلع مالك تذكر قعدت مطلع في واحد ثالث يقول لك رحلة من زمان في الكلية اجمل بنات الكلية طلعت فيها بس ما كان اليوم بس ما كان بس ما كان الروح تبقى اللي بعرف نهشنا رقصه واللي بعرف توشنا عرفيو فرصة عيشة كورة بس عمي أعمل إيه. وحررتلك يا جماعه لا احنا الشباب كانوا خارجين من عند القوافين والله فعلا كانوا خارجين طبعا وايه بندخل القهوه وانا واقف وقولت انا الشقه بيقول الله يبرك رزقك ماترضي الارض ايه ده لا خلاص ضوبت من جوه خلاص مش هخش من جوه قوم انت سبحان الله طب الشباب ده, ده يفتكر ايه يا جماعه تفتكر ايه قبل ما فاضي عشان تقهر احنا مش عايزين مش حاجين في احنا عايزين نطلع حقنا احنا لطير عايزين لك قوه عايزين نربط الحاجة اللي ربنا بيبطلها من فوق سبع سنوات وهو غضبان عليها وهو كارهها لان حتى لو انت بشتها حتى لو عملتهاش لا يصح انك احبها المنظر اللي بره ده ربنا كرهه انت بتحب ده طب بتفكر في ايه اول حاجه بتفكرها ان اللي ربنا خلقه لك مطريحات لكن ما هيش تراب كمان احد الافاضل مسافر بره الدعوه الربانيه فكل اعدل مع بعضها فبيحكي حتى احد يعني فدخل في مسجد في فرنسا فبيقول دخل في المسجد مسجد ثلاث ايه بقى يقول المسجد مهون بساعة اروف وعنفة فلعنى بيصلوا اللى عايشة معاهم خمسة فجاء انا من المسجد يا عم ايه المسجد الروحيوضة اهو والمطاق دي المطوب من ايه المسجدين خمسة المسجد دا يوم ما اتبانى فيه خمس ثلاث واحد خمس ثلاث واحد حكومة القرنطية حكومة بالنظر ما يفعل ليتونهم ازاي؟ ليتونهم يرجعوا ليتونهم ازاي؟ ده الأخبار بره قدام المسجد ويش المسجد بأحدث انسانيات الفساد الثلاث كثبار بتوع الخمس ثلاث الخمسة واحد الخمسة والأولوك واحد طب نعمل ايه يا جماعه طب نعمل ايه مع الناس دي بقى حصلوا العشا قالوا نزلوه اكيد هو لازم ننزل لهم اللي عنده ضغط بيروح الدكتور قبل عنده سكر طالي الدكتور هو اللي وافره ما احنا اللي ننزل ونروح ليهم نتكلمه نقولهم بره لا طبعا احوال بقى يعني ايه يعني الله ربنا كان واحد قاعد على ترابيزة كده طب قلت له دخلت له قلت له بقول لك ايه قال لي ايه له لو عندك كده وعايز بحر روحت بحر سوق السمك ولا القطاقه علبه نضيفه وشيك وتجيب محل كوسه البلد كده والقطاقه كريله قال له لا طبعا القطاقه دي شيك وحافظ على ده كوره قال له طب انت لا اله الا الله تجيبها في المكان المناسب ده المكان اللي بتحط فيه لا اله الا الله فبقوله انا اول ما الشاب ده دي بيقول في الصرايه بيقول لقيتهم فكر في بكاء يعني بيمشي يعني رجل نفسه ظهره يعني ماشي كلمه طريقه واقفه بس مش لدرجه كده ليه؟ فبيقول في نفس الوقت ايش واحد؟ فبيقول له يا عم الشيخ انا معنى الكلام يعني انا عمر وطنديس يمتع طنديس ربنا يجل من وطنديس قاله يجدلك يا إلا يجدلك دا يفرح ويكي دا عمرك لا تتطور في حياتك ولا عمرك تخيلت في حياتك يعني ربنا يجدني اه يجدلك انا عايزة صلي. هلو على عائلة كذا. مشي مع الابتين خد في مين وده تشلاله. بيقول وانا ماشي. لي اطوح رجال ورايا. فبيبط ده عبد هايل ماشي وراه. بيقول ايه ده اتجعك. فعام الودي اللي على اشماله كان يعني شاب رفايا كيلة كيلة. قال له بط ما يهل لك كامل كامل. بيقول رفنا المسجد كانوا حوالي 351. ثلاثمية وخمتين واحد مطلوب من لنا من فجر للعشاء نجي توقهم كل واحد فغوف ابيض عشان يبقوا بقى ايه الشكل بالبره الشكل اختواهر بالبره بنحقق كل واحد ان تبقى عشان يعرف تطولي بيقول وهو بيتكلم مع الشاب اللي بيكا ده كم يشوف بيكا ليه اعطينا جماعة بيكا ليه بيقولنا من عشر تنين جيتنا فرانك ومحفظ القرآن كله الوقتي ما عبتش فاكر ولا ايه يا عارفين يا جماعة وماني بيقول لي والله يتبعون للقصة بيتم كلهم حفظوا الفتحة على الفتحة ومعلى واحد دس عارفين هو مين اللي جي من عفظ لمن حفظ القرآن ومسان <تصفيق> يا yeah. طب وبعد كده حصل ايه بيقول دخل الفجر اللي هو راجل اللي داخل المسجد طب بيقول اول ما دخل الفجر وجب قعد قال له ايه ده؟ قال له تعالى بس تصلي هو مالك حضرتك؟ اللي داخل المسجد بيقول قعد يعني يعني حتى لو جالك برضه ما ضبطتش على جنب بعض طلبوا الفجر بيقول انت عارف دول؟ قال من دول؟ قال دول المولودي وحفطه عخابه لا يا سجلت ان احنا في الكتابه لو انا ما استعطيتش الكتابه كل شيء يثمر سبحان الله عقبال مولود الصغير بقى يا بعد كده عمل ايه الشاب اللي هو مش طويل بعدين عمل ايه بعد كده حره حياته كلها للدعوة والله بالذات في منطقه جنوب شرق اسيا الدول الاسلاميه اللي هناك لما عرف ان اعضاء الاسلام بيحاولوا يفرضوا بسهوله من بينهم وكان في الوقت اللي بعدها بحوالي شهر حوالي 100 شهر كده قروا على المسلمين على ايديه سبحان الله النقص اللي انا بحكي القصه دي عشان الجوهره اللي معنا جماعة عشان الجوهره اللي في طرق. عشان اللي يعني جوهرة يعني جوهرة جماعة جوهرة ومرمع في الشوارع وفي النوادي وفي الاعود المنظر ده سبحان الله نفتكر ايه نفتكر ايه كان فيه يعني مثل هو مثل معبط كده ممكن يكون وضحي الشوارب كمعبط كان فيه يعني نملة حبة الجمل المكتب ده بيعرفنا احنا بقبلنا بنه معانا 200 يالا حبه جمال فراحت قالته بصراحه بقى انا مش قادره اكتر من كده انت خلاص مالك تفكيري وانت, وانت وانت وانت طب عايزه ايه انت لازم تيجي تعيش معايا بقى ونتجوز ونعيش مع بعضه خلاص اصل ستها جايه الساعه 8 يلا كله بيحب بعضه يعني جه علينا احمد يلا ف قامت جهزت بيتها وظبطته قامت جالي قال يلا امشي وراه خد المشي وراه لغايه ما وصل لغير بيت يا لا يريد ان يسكن ده البيت اللي انا قاعد فيه عشان نعيش مع بعض قال لها كلمه يا هي دي الكلمه اللي احنا قال لها ان تتخذ بيتا يليق بمحظوبك او تتخذ محروبا يليق بضيفتك يا اما تاخد على اساس اللي بتحبيه يا اما شو تشوف حد بتحبيه بقى اللي بتحبيه يكون على عتبة بيتك اهو ده يا جماعه احنا بهبلنا الدنيا مع العيال يا جماعة. اللي بيدخل في الاسلام بره الوقت ييجي يشوف المسلمين اول كلمة بيقولها الحمد لله انا اسلمت قبل ما شوف المسلمين بهبلنا مع العيال في بعض على الفين فعايزك تبدا اللي بيجي يشوف في الشباب من هنا ما بيصدقش ان الدنيا دي كده ودي روح الدور شعارات في الضاقه ودي ما بتجيبش في سنة. فيا اما نشوف لنا يعني اما نبقى على قد دينا يا اما نرحم دينا من اللي احنا شوالنا في خطو العالم كله اما ان تتخذ بيتا يليقوا بمحبوبك او تتخذوا محبوبا يليقوا ببيت الكطس يا جماعة خطس والباس الشناد الوقت بقى كطس كتص. كطس راس السنة ولا ليلة صوت السنة ولا ليلة فجور السنة اللي اخرى والذين لا يشهدون الايه الزور ان حتى للبطن يقول الكفاء اصدور فور لانها على اعتقادات فور. فور على الله ازاي بشدكم في هذا الامر والذين لا يشهدون الفور واذا نروا بالله شا اللي عادة تتكلم على البنات شا اللي عادة تتكلم على الفارة شا اللي عادة تتكلم على الجهاز شا اللي عادة تتكلم على المفنين والسلامين وروا فراءك. اعز من ان ينزل للمستنفع بقى? اعز من ان لأفاكس في هذا المستنقع من ضمن القصص الظريفة الصريقة اللي عدل واتي بيمتعونا في نحى يوم ورا يوم. وكتبت الحب. الحب غابين الشباب وبعض. ياه. الحب. رضيت الحب ايه. الشب يتعرف على البنتين. للأدف الشديد. اكتر ثلاث اماكن الشباب يتعرفونه مع جناتين يا جماعة. في الجامعة. وفي الدروس الخصوصية وفي المدارس المشتركة النادي ده حاجة جديدة نبسة الثلاثة على وكر بطوع المؤسسة التعليمية هم الثلاثة الناس اللي بيبدأ الشباب يتعرف فيه على البنات بعد شوية ده الموضوع يتطلق في النادي ده نقلق نتعرف على معده بشياكة يعني معدهاش نبعد خلاص نتعرف بشياكة بعد كده اختروا حاجة ده نبس بقى نبس الطريقة للمعرفة اخر حاجة بقى في الشارع عادي. انت انت ماشى والوقت ماشى السفرة وبعض قال لها كلمة طب الله لو تقلتش حلفت يلا خلاص سلقه ومشي مع بعض خلاص انت عزل على قطاع الوقت والله اذا اذا واحد ماشى على بلاج جد بنت عجبته عكسها الواحد ضول يعني لا يمكن البنت مش هتنعان الواحد بوهي. في اللي بعت واحد أصغر منه بوسطه جب فيه جبعة حاجة من صحة يعني هو ماش غلط من صحة جماعة يعني بس في خير يعني في خير ولكن يعني يعني هي ف ولكن أعمله فيعمل هي اللي بيعني عشرين فاا يعني تبدأ القصة الحب تبدأ يعني تلم ذات الفكاش أو محاضرات الجامعة يبدأ يوصلها تحجبه الله دي جميلة وين يبدأ القصة عن عليها سياغي بصله كده في النصب كده تنيني بصلها تقوم حقه ورشاها تاني يعني بيت التفتح في الاول يعني لسه مش يعضي بصلها كل ما تبصل لأيه تنيني بصلها ما تقلم برضو شوية شوية شوية يروح حبوب خلاص عكشة شروفة كل حاجة يعني قونا تحصله صبع العدد عشان يتغدى للاقي التروفة بصبع العدد يعضي بصل صبع العدد كده مش قادر هيقرق طبق العسل ده في روقه وتقرق ويرفع طبق على بقه ما هيشوش غير لما على رجومه وتثكب وشه فسبحان الله بحبها دي شكل شويه خلاص بقى موقف التشكيل والحاجات من التكنيات الصعابه ديت خلاص اتعرفوا على بعض بقت يا كمان تحب موقف قدر ياكل من غيره بعطى شعر الخيل الحيوان وغيره ده لا هيتجوزك انت يا بنت هو كده في يعني في ساعتها يعني والله اللي كانوا طرف عشر سنين بس ان شاء الله. لو فات كل ثلاث سنوات هيتجوزني ان شاء الله بعد ما يخرج لأ في تي جيش بعده. طب وبعد الجيش ما هو المطلوب عوش نوش ده. هيشتغل كنه. وان شاء الله وال خمس ست امع تمن خمس سنة عما يلاقي والحاجات المطلوبة اتجوزني. وهكترنها وهضحي عشانه. ده هو كل حاجة في حياتي. وانا كل حاجة في حياتي. طب تتبدأ لالله. انا ادعم له زي حطيدي بالضبط. لا هي جوزي بس ضب التنفيذ. انا مع كاف التنفيذ تماما والله يا لو التنفيذ فوضي جواية اتردية وجهز مفيش مالع ان احنا نرايح التنفيذ شواشة مفيش قضية يا جماعة وقتها الحب بدأنا بين الاثنين طب وبعدين والله انا قلت المعمة ماما اتنى ماشي يا مفيش مشاكل بس تفرجيني عليك فردت المعمة ماما كويس والله يا ربنا يا جاهي يا انساني مختارتي الله في النهير بسوعة بوك يا اخلي يا سلام يا جماعه قصص يا جماعه عليه والله يا جماعه بنضحك على ايه بنضحك على الحب الدامية يا سلام تخيل حبيبي لو انت ماشي انت وهي في الجامعه كده انتوا الاثنين ماشيين تخيلوا ملك المطبخ في اللحظه دي ملك المطبخ في تاثير لحظه قصص طب وبعدين يعني هو هو ممكن ما اغمضتي ممكن لله انا اتكلم الموضوع ممكن طب وبعدين انتوا الاثنين بتعاقوا من دي ربنا قال لك مين تقول له ايه حبيبي حبيبي هو في حاجه ثانيه بينهم غير ما هو حبيبي وريحه حبيبته في حاجه ثانيه حبيبي توي ربنا في البرس في البرس وفيها ربنا سبحانه وتعالى يقدر حد منكم ينصح بقى يا جماعه ما كده كل الافلام ان واد اللي ما حصلش لل بنات تشوفوا في الحلقه السبعه تشوف وكل الاسلام التانية الفتن اللي تمشي بالشارع الـ الـ الـ الشباب كلهم اللي هو واحد من طولهم وانا يبقى على رجل واحدة مش هم قاعدنا نتعلم نتعلم كل هغانة عن الحب وكل الاسلام عن الحب كأننا هم حيات كل مشاكلها معا شغل الحب المشكلة الوحيلة للينا اترى محللات هي مشكلة الحب خلاص لها بقى حلنا مشاكلنا مع ربنا وحلنا مشاكلنا مع كل المكتفضي والي كنا معا الحب الوقتي قصبت يا جداء خصة الشباب بطول يا كفكم مؤلمه والله اشد الالم اللي نكونه في الحب اتصال حضره بالضيعه اكو خنب ضرب خاص في كيشب وفي خلطوح وروح مقتول ومتاه خلاص كل خطوه اجيب فلوس البياع عشان اشرب فلوس البياع عشان اخد الحجايه اجيب فلوس البياع عشان اخد القطره ومتعي قصة الحب وقصة الشاب يقول لك انا كده كويس انا كده كويس بغض هي بركة صيني. انا مش هدف في نبسي. وانا مرض اهدر مع العالم اللي حياتها ما لديه وحياته. انا هيبقى نص في بركة الصين ونص بره. اعرض معه مع القهوة. اعرض ما يمره يبدي لي نفسين ومراه على الطريق على يومك بيشربوه. انا اطمعه ميه ومراه باسمعكي. طب وبعدين اما حياتي ماشي كده تمام الكمال. هو عنده الدافع بتاع المعطية اللي يخليه نفسه قوي ولا عنده دفع صعب يخليه يروح ويبقى مستقر ويفضل كده وبعدين يتخنق شوية ويفضح شوية ويقفض غض اربع تيارات لو شفت نفس والله هيلم شوية وكل ما يفكر ان هو يغير الفكره غيرها ايه اكيد العقل المتشددين دول حاقهم لمى لمى يا اخي انت بتعمل ايه الشباب دول مش قادروا يصدقوا يا يعني شاب لو روح النادي ولا اتفرج على قهوه ولا نتكلم بنات يا اخويا ده ان انا اللي هو عايش, يجب يعمل عايش كده بيعمل ايه ده ده عايش بقى مش قادر يتطور من في حاجه ثانيه عشان كده الشباب دول لما بيقعدوا على المستسلمين بيحكموا بده بيحكم ليه بيوجع ان فينا ايه يعني احتياجاتها النفسية مش بوعه تماما واش الشباب دول بيتحطوا فين لا انتي زرتي حاجه عليها ولا شفت حاجه مش حاجه بتبدا يا اخي ده حاجه امبارح طبعا انا وراي الماضي وراي القهوه وراي الوقات وراي الصور وراي 10 رحلات انما اللي نزليها ايه وكل يوم برضه في حاجه جديده النهارده في جديد نازل بحبك وكره في البوم جديد نازل مش قادره اعيش غيرك بعد تقال بجمه ايدي تخانص بقى لحيب نتهم والحجر عايش مغير يحب كل يوم الجم جديد وكلام جديد وحياة ماما كماما يبضل يكنائب ويقع ويقع ويرجع والقطة التتطور لا من شيء والله يا جماعة احنا بدون ان انا عايزين نقرط من العصير مش عايزين نتحك عليها ولا عايزين نتحك عليها عايزين نقرط منها كان احد قصص الوضعية اللي بيحكيها واحد عصرها وشاب اصراتها وعلى اصل بالاسم كان بنت بنت كانت متعبدة في غيث الت this في خالص الطعامه والنقاط وكان ده اقل من بتوعنا كده كويس فانا باكل قصادهم ايه فاحنا اخر اثنين اتكلمنا عنهم في اتفاق بخصوص المخدرات طالع كده كويس فاحنا بنتكلم الاثنين دول بنشوف اخرتها ايه بنشوف اخره المد اللي هيجي ياكل دول ايه الله فالبنت كانت متعادله وكرات التعبد واخوها كان كان طويل وده المتحرك من كان وده على كده كويس بقى الايام دي من دول كل القطعه بيشرب مخدرات معاهم وغلط يجب ان يقضع وقعية حضرة لازم, لازم نجيه انا اعرف شلم يعني واحد انسان بقالو ثلاث سنين يا جماعة ثلاث سنين ساب المخدرات والله العظيم طلعت تروحنا وروح اخوة الكبليل اللي بعضون قعد معنا الواسط وراح ما من الثانية مستجمة الحكة بتاعته وراح كل من اللي يعرفو معاه لغاية ما ادر ان هو يقوم ويرجع لربنا كتبها تعالى والواسط هو وش ينور وكل يوم بار جلسة البحث المسجد ومسعب بتاعه في ايه عنك مؤخرا من الشلم بتاعته ز ويسرعنا مين يقرأك يرجعه اشنا مخدرات تاني سال محمد الشيئ اللي يعرف المخدرات قاعدين يطرعنا عليه ربنا اي منهم يا رب ساعدين يطرعنا عليه ويقول ادي اعراضي اعراضي اعفهم كلبوه انت لازم تشرب معانا ودماغك وهتتحمروا ايه شكل معانا مو تمو ممشي واحد منهم عمل ايه ام جاء يامل انت يام زي الوقت كيرا يامل انت حالات وكلم عادت طيب كتير اكلم عادت يحصلوا حدها يتحصلوا أنت برأي أحد لأول مرة شرب الكبايا رجع وداخ في ساعة بالفندم ثاني يوم الحباية بقى يفضى رخضة ثاني يوم رخضة يوم خمس يوم بعد كده يقول أنا حس كباليك شاي لسه كان من هذي دي يعني يعني, يعني بعيراق نقوم كده شو نذكره حسيت كباليك الشاي بعد فترة خلاص الأمور الصبح خلاص بقى مذنب بعد ما كان بقى مسجّل في بيته ومنضبط في بيته بقى يرجع البيت وبالليل ينزل من ذل عالي يحس وحذير الوضع ويروح ضاع ولا زال وقته محذفت وقته كان اتقلت القناة سعرته فتعمل ايه فتدرع تحذده انه هو لو ما انقضمش ثاني هتقول له امه هو يعمل ايه راح لفحبه يقول له عمل ايه قال له فصيفة فصيفة شرفها من الحبايات اللي هتك بشرفها اول ما عمل اول ما قال كل ما دي شفعه واتفاكل معاه ودره هو ويساعده واتخلي معاه شوية بدأ يحتاج للحبايات ثاني ما هو شاذي فارجع له ثاني انه بص في الشرط الوحيد انه انتهالت انه ك طبعا يا جماعة انت ممكن تتصور بالموضوع ده ممكن ارفضه اذا يعني الشباب اللي نشاركنا اللي لو عارف احوال الناس دي هيعرف واي قول ان الناس دي ارتاش لها اقراضة تفهم شنولة تفهم اخلاص كل هي الجلة والنار والقبر هي كل حاجة في حياته هي الحاجة اللي بحور حياته بجرحة وليها واثق وهو من منجوه حط نص الحباية نفس الكصة تم يوم ثلاث يوم غضع يوم بقى تيها كمان بطوطة بكوبات الشاي اللي بيسهلها طب وبعدين بعدين حطا وبعدين اتكت مرض المروض ما اخده اخده اخده اخده اخده بعض اشار طب يعني يعني عايزين فقال له لا نفيش قال له البيت قال له عايزة ديك من ديك تجد له اختل طبعا شكله متعصب معاه وغضب اكتر قوي ورجع له و فيه ما جبتش لا ما جبتش ليه فكر ان هو الناس اللي كان بيطلب مني ايه اخته فكر كده عليه وانا وكيت ايه وكيت وكيت ايه وبتسيب هنا روحه طبعا اللي اتنقل خلاص هو يعني مرة من المرات بيخبط على بابه والاخته اللي فتحت له يا لفت لفت يعني شد معاريه وجت فتحت سبحان الله وكله ابن وعبد تخيلوا يا جماعه من عادده الى عادره قول اعوذ الله وكل ده بيترب ايه بسبب واحد سافه في المجتمع بسبب واحد سافه في المجتمع وكذبوا واحنا مش عارفين عواقب بندكر الخطوة ومش عارفين عقبه الخطوه ايه ومن اكتر الحاجات اللي اتعرفنا في اول ما طلعوا الخطوة القصص ده يا جماعه حته سوق السوق السوق قلوب سراطين بعد كده الولد والبنت دول لاخطفوا نزلوا المرآه ختها بقى وهما ماشيين بالعربيه بتاعتهم على الطريق عربيه نقل متقولوا الاثنين ولا يا شايفين يا جماعه شايفين ممكن الموضوع اتكوم ده شايفين بقى بس هو اللي بيصطادوا كده حصلنا مش عايزين الاستقرار في العراق شايفين ان العراق ممكن توصل لاسم ايه ازاي يا جماعه ازاي الكذابين دول ربنا يتصرف تعال ده مش عايزين لفوق ازاي ازاي مش عايزين لفوق الضايع مش عايزين ان الناس عايشه واحد والله العظيم يا جماعه لو قررنا الجمع الليله من الطلاب والبنات اللي فيك المخدرات والحلل والخمرة طب أي اي حته هروحها فيها غير مناظر طب لو دخلت الجامع لا هتلاقي دماغ ولا هتلاقي شهوات ولا هتلاقي داتا ولا تلاقي ايه هتلاقي سبحانه وتعالى هتلاقي انك سبحانه وتعالى حتى في هتجد الامان والرزق الحقيقي مش الوعد اللي الناس بره عايشه فيه تفكر قبل تصافي عايزين نثبت حياتك كده واقظه بنهضه ربنا يا جماعه القرمه طويله وعايزين نلحق ما اذا ما تسلمني كده ليه? انا ما اضعوك من نتير. سأل اول ان تلاقي الوقت منه تنظر رهي يتكلمها في السنوبان طول الليل؟ يا مزوح أروا ما أردنا الحمام يادخل الحمامةة هيقول لك سأتعمل إيه سألي هاوا أنك تلاقي من في الوقت أقرض مصدCra dónde You could pray all human دا halfway with Steve thought. وب أنت كنت فيه سألي ااوا أنك كانت сейчас mekon que tell you one how- وسألي هاو أنك كنت تش dizendo احد assessment سألي أول أنك تلاقي كل أُراما معاصلة講ها ونأعمل إيه لا هي وهمة المعاصلة هي عفوبة من العلب يعني آحو beh يعني ايه عفوبة مش اكتमك Knock احنا لما تحيينا على ربنا فربنا سبحانه على الاسلام روحبه رهيبة يا جماعه انتوا تحيينا ازاي تلاقوا ورا البنت واقفين في الجامعه لسه في سنه اولى بقى وداكلين عايز و... يكلمها هو عايز يتكلم بس الاثنين عايزين دخله شيك شويه فكان وجود فتاه مو موضوع علاقة بين الولد والبنت تقولوا الله يا نشاة يا جماعة ان يعني لو الولد ليته حلوة والبنت محترمة والبنت ناس وبيغزلها من تحترات انا شاك اني مفاش حاجة تقول بقى الله الله يعني انا خياته فقال ان البنت اللي تحضر على انتاءه قول الله بالزين تحضر على بعض ويقعضوا من ييموا بعضه ماذاك بل يستني اتلاع مع رب ترافيه من الهيابة عادينا اتحق على ربنا سبحانه وتعال خلال انا بثلاثه بقى يستني اتلاع واتألهم عن القرية التي كانت حاضرة في البحر في فرص الاعراف. القرية بتاعتني يقول ان تأتيهم حيثانهم يوم تبتهم شرعا. يوم التبت يوم النوص يصل. الحيثان تطلع لطلعانهم الشراء بتكحى واستنزل تسمحة في الشوارع. ويوم لا يتمتون لا تأتيهم. وبقى السبب ايام مفيش ياخد شبك طول اليوم مفيش. ده ولا حتى كان كمكان يلصيارة كده هو. هلأ. طب ربعبين. كذلك نبلوهم بما كانوا للسكون. هو ده الموضوع اللي احنا فيها جماعة. ان الحرام بقى سهل وحلال والحلام بقى صعب اوش. الزمن اكتفلاش. دي جلال طب وعشان اتجول اطلع روحك بقى خمسين سنة بتعرف تجينه الزمن تكلف الزواج طب عشان اقدم خمرة كندق شارمة ولا حاجة يقى السلام وهتاخد الف و جنيه وهتعيش حياتك طب عشان انا لقي وظيفة محتارة مفتة جنيه في الشعر وتمتى حبيب مابشي السلام ده مابش لو نقيت مينة جنيه في الشهر وتطلع روحك بقى الحرام تأخن. والحلال قابل. طب اللي يقع في الفترة دي اللي يقع في الفترة دي ربنا يعمل كل اللي عمله في اليهود لما يقع في الفترة دي. ربنا عمل كومة يا جماعة حد عدم. ربنا ما كفهم الى دو خمدير قفت النسخ والخش قفت المسخ على انا من كوية مثل القلب ايرضي القلب وممكن مسخ الوجوكي لا وشه وش وش وشه بقى كده وماء جماعة وش بقى كده وش الله الملحة المسخ ممكن مسخ ممكن الخش في خسف الالوك برضه ازاي؟ العذاب النسخي بيش ابدأ فيه واسه الشاب بيجي بيبسي مش قادر ما قطش قادر عزة حات المعطية عادل مش ما لا اقدر اكمل ولا اقدر فيه عارفين الشارع عامل ازاي دلوقتي يا جماعه زي واحد هات في نقار وحاطط على دماغه وممسك شاكوش وقاعد يوقع يضع يوقع الاثاث ويصور يضع على الرصوم ويصور فيك يا ابني المصارعه مولعه طب طب فين يا ابني مش عارف في حتى هناك توجعك برضه او مصطاش مش عارف او الشباب والله يا جماعه زي زي زي بس في يا في بيشرب مش طائق ده! مش طائق ابط دولا وقت في الشارع بس مش لاقي حينا عمل اهمي كên صلة اروح القوليه مش طائق اعط مع الشرق padding لعط شطيارك ده مسلاقي احنا كان يعمل افتوق ارجع البيت مش طايق اكل yo conocقokus ب مش لاقي حنا يعملها يعمل في صاحب ينزل يفوت عليا يenment الاشتب تلي يفوت عليا بالاربية انفن لسفل الاغنلاء أنا عط صائق اللذر بقعد بلف في البلد راشين جايين احنا على الطريق بيحصل ايه ولا عاد ثاني استمتاع ولا عاد اي لذة ولا عاد تشجيع ولا كلمة من الاغنيه اللي مشغلينها وايش مش فايد ايه واحد تاني يقولك لك انا في كل حته وعملت كل معافيه وعملت كل حاجة تظبط بس ما عدتش حاسس لاي لذة نهائيا بعض الشهاده يا جماعه حتى كان بيقوم يقول انا وصلت في الاخر اني ما عادش في حته في جسمي معتصر هنا انا وصلت في الاخر اني حسيت اني من ما في ما كان معفتشي ربنا، ما عش في عضو بذل ربنا، ما عش في قرمه من خرونة الله، قرمه من خرونة الله، لم تكاد، ما عش في هاي نفسه، فبوبعدين ويرجى لدوق بالمسمار، فضحّ نفسك يا بني ويرجى لدوق بالمسمار، عقوبة من عند الله هو مصلح على نفسه، عقوبة افتكر قبل ما تأكل، افتكر حاجات ذي أول، قوي أول أول أول،, اول, اول. افتكر إن نفيش معطية هتعد بي من غير عقوبة في الدنيا ذلا. في الدنيا في الدنيا قبل الاخره ازاي الا لو صفت لو صفت رمطه تتخاض على ما يعقبكش على المعاصي اللي انت عملتها قبل كده في الدنيا ما يعقبكش لو صفت ما فيش لعصيه تعد من ذروه في الدنيا كان في شرط روح لاحد الفضاء يعني فاسترخ وشه في احمر نور عينيه فبيقول له يا ابني ده انا لو كنت رحله جامعه فانا ببص دي ودي ودي ودي ودي وانا ببص عربجي واثق رفع الكربات بدل ما الكربات ينزل على الحبار يجر على وجه يا تخيلوا له الراجل هذا الرجل الصادق قال له ايه قال له يا ابني دي اللافعة جتلك من الارض حسب حسن اللافعة جتلك من السماء جديلت على خصيصة بس لاش اتعرض لفعت السمع جماعة كربيب السمع يا جماعة ولو ترى اذ يترسل الملائكة الذين ظلم الملائكة يضربون وجوههم واضبارهم كربيب كربيب دازل عليه وعدة الموت صب يضرب وشه ليه? ما هو ده الوش اللي افضل بيه على المعافة وعلى كل مرضه بالله. صب يضرب ظهروا ليه? موضات طاهر اللي بدار ربنا ربنا فتحه وده مدى له ظهر وصابه متي. مدى طاهر من ده كل واحد بالله الكرموله والمخاطر واظهاراته غير كرابيت الاخره بتاع الناس انها ترمي شرر كالطقم انت بتخوفني ليه انت بتخاف النار ولا النار انا ما بتكلمش عن النار يا جماعه انا كلمت عن النار اول مره اتكلمت عن النار ولا مره عن, عن الموت ولا مره اتكلمت عن يوم القيامه أنت كلمت عن الموت مش انا حبيبي ربنا نتكلم. مش صح لو قلت من عندي انا نفس كلام من عمدي. انا قلت ربنا قال ايه لو انا جبت من عندي كلمه في النار قال لي فاهم دماغي يبقى تعال انت النار لو انا جبت لك مش هتحصل في الاخره يبقى تعال انت اللي انت بتخوفني على الطاغوت احنا بنتكلم في حقائق يا جماعة اعظم حقائق لازم نعيش معاها اعظم حقائق لازم ما نخرش عن والله يا جماعة لا نخرش عن الجنة ولا نخرش عن النار ولا نخرش محتاجين ان احنا نفتكر حاجات كتير قوي. قوي. المعطية. كل المعصيه عامله حنفيه ميه مفتوحه بس مش بتنزل ميه بقى بتنزل صنه حنفيه مفتوحه ممكن تغرق الشقه طب انا ما عملتش معافيه واحده انا عملت 100 معافيه وانا ما عملتش 1000 حنفيه مفتوحه تخيل تخيل واحد عمل 1000 معافيه 1000 حنفيه مفتوحه ممكن يغرق الدور ممكن يضيع الدنيا كلها عايزين نقفلها نقفلها بالصوبه خطوره المعافيه لا يشبه قصه الزلزال ده بالمعاق اهو الزلزال اللي ضرب الشواطئ فانثق في نات يا المشكلة ان كل حاجه في وقفه في وقفه ازاي كان يعني يعني لما تيجي تشوف المعاصي بتاعه الشراب دلوقتي متضربه في عينه ايه الموضوع احنا عايشين يا جماعة اختلاط نظر محور. حق ده وضع اردن. زنة عدد كبيرية. صحب السوق. تعمل للغرب في النفس والأكل والشكل وكل حاجة. تحقق بالنساء والنساء يشدقوا بالرجال. غيمة. نغيمة. كيف تزاقق نسال الشباب لا عرفيش كانوا بعضا غرفيش تينا. تأول الرقاب بتاعهم. وخضرات. خمرة. بانجو. خجائر. صحب السوق. فراغ. قنوات خلوات خضائية. كمثال. اغاني. ايه ايه. كل بقى رحيسة ايه. صحب في نجلق قطرة صار قطرة مثل وشاك نسأل كل كلنا يا جماعة ايه الحقيقة من واحدة كل حاجة تخضر ربنا في حياة الشاب كل حاجة تخضر ربنا من فوق تبع التمعات عندنا كل حاجة تخلي ربنا يناس اللي عناتهم موجودة كل حاجة نفسه يبطيها للشاب ياه ممكن في محضة والله يا جماعة المتنين في محضة والشاب بيرفع ينفع, ينفع تنفوك ربنا أو هو يعني بيعلم من كم سنة أو هو بيقرأ بيسمع هو بيعمل هذا الموت ييجي فرحة والله فرحة كان تحتنا دكتور وكان دكتور مصور جدا فالدكتور ده كان رواد فالدكتور كان من نوع جدا كل ما يجيل عيالنا اثناء الموت تقدر ترايح ننتظر غير ذات ذات ذات نبارك لما يعني كنا من الصغر احنا جيران وبارك ورانا جالن مع نفسنا ليه فمنعرفنا بقى الخصة لأيه ان الراجل ده اول كشف في حياته في وفي العيان ده يحط جالت على كدره دكتور قال برود حطوا السماعة على كدره فبعد ما اتمعه قال العيان يقولونه يا دكتورين احوال قال لهم لا ده تمام السماس ده عام ده هيبحثها بينسي يحط السماعة على ظهره في العيان ناسه في لحظة في لحظة ماذا ايو الله يا جماعة كانينا واحد صاحبنا في لحظة واحد صاحبنا وكان بيحمل الانتزام جدا وكاننا لما شفنا مشين بالعربية يناجي ويوقفنا ويوقف اصحابه هكوني شرايط مفضل ويوقف ديسك هكوني خفضه عشانك ما بتقتلش ما بتغيرش لا بيتغير الورد هو روح على ذاته روح على مقابل يا الواحد انا سبحان الله كنا مبارح لما بيوسك وحفه بنقول الله يديه المعرض لما بيوسك وحفه بنقول الله يرحمه يا واحد دي ملنا في لحظة وهو اعجب ده خبها ده ارتجب ارتجب ويعمل اقتنا از ناس في نظرة، ناس في قوي. كان في مرة في في من البدا، الاوائل عليها حطوا يكرموهم. الاوائل دول يعني الأوائل ستة قاعدين عايزين يذكره النهار يعني يعند على تحبط على منزل السطح لا لا الستة ما وضيع. على تحبط عليه عامل السطح يعني لا, لا, لا عاد نكد ساعه يركب ثلاثات الشارع ست سنين هو الكلام ده غلط مش غلط انما ما في حاجه قوه ربنا حبيب قلبه في حاجه امتحان الاخر اللي احنا اتكلمنا عنه اوعوا امتحان الدنيا مش كده امتحان الاخر اوعوا تخلط الدنيا يجد على امتحان الاخر ابدا ابدا والله جماعة. جماعه سائل عثر باللهوم رحله بقى اللي الاوائل لعبوا طلعوا رحله عشان يروحوا على بيت امه ويعرفوا سكه المواصلات ده لما مركز وريه في المجتمع وهم العشرة 10 ثبت على طريق يا الحشرة. العشرة? 10 ال ما مفيش واحد منهم دخلت في الأرض بتاعه مش ورث الشرف مخدش شرف حتى تحت راسه الارض بتاعه يا طب وراه كده الاولاني الاول على القطعه بتاعته كان لسه ما ماتش كان عنده في دكت المخ جابوه في المستشفى هنا واتحطوا في الدفعه عملوا ظهره ولازم يجيب طياره تصفر ذره يا اولاد وفي اللون الدكتور كبيره المخ يا جماعه انتوا بتعملوا ايه خلاص يا جماعة خلاص يا جماعة. خلاص خلاص انتان! في رحضة! في رحضة! ده كان المالح يقول وهيعمل وهيخذ انجرحة ولا اخذ مطة وقفة انتان! وش المط يجي كل ان الموضع الذي يكفرونه بمطة يلا هو ايه؟ يعني ايه انا ماشي في الشارع قبل في صاحب محمد الزاكر محمد هو الفانتها ولا اللي ليه اللي في الشارع عليه! اول اذا قول! وانت ماشي في, في, رحضة. يا في رحضة كل الموضوع ممكن يحصل عادي من السكر حاجاتي في القوي! عادي واعطيها واحدة ممكن تودينا والله ورا الشمسة جماعة واعطيها واحدة عارفين حديث كاد الخيران ان يهلكت. حرفينه? عاكم من الخيران ابو بكر وعمر عمر ابو بكر وعمر عمر اول خليفة وتاني خليفة بعد رأسول الله صحيح كذا الخيران حيو لا دين سابو كان يهلكوا في الدنيا يعني احطانهم حتى لا كانوا يهلكوا في الدين في الدين طب عشان ايه عشان مرة قاعدين الاثنين اتمنوا اننا بقعد معاهم اتجدلوا مع بعضك واسألوا صفوا معيني على قوت الله يا اذا كيف مرة يا جماعة واعمل في معطية واحنا مش ركزين بل منها وينصبق عليها قول الله وتحت برونه مهينا وقوع عند الله عظيم. وتحسبونه هيلا وهو عند الله يعظيه عادينا جماعة نعتبر ان يمكن انهما يعظبان وما يعظبان في كبير وما يعظبان كانت حاجة أعلى وجهت حاجة ممكن تلفيها وكانت حاجة صغيرها عادينا نفتكر حاجات كتيرها وما نفتكر الحاجات اللي احنا عادينا نفتكرها قبل ما نعطى ربنا سبحانه وتعالى افتكر ربنا اكرمك بايه وافتكر انت اقطع قيدك ازاك نعم قدمين تخيل لو انت كل يوم تصحى الصبح تلاقي على الطربوذه جنبك 10 جنيه تنزل تروح على نفسك وتسكر وتأكل وتعمله وترجع تاني يوم تمام تصحى تلاقي جنبك 20 جنيه تاخدها تمشي تاني يوم تصحى تلاقي جنبك 100 جنيه كل يوم تصحى تلاقي 10 20 50 جنيه تاخدها تتلخ مش لازم تصحى نيجي نجيب لك مش لازم ولا ايه يا جماعه الانهار اللي في الدنيا دي كلها اتخلقت ليه عشان انت ما كل المأكولات والأفرعات والخضروات والفواكه والألعاب كل دي دخلت فيه عشان أنت ما تجوعش انقوله مقط وصوف والكل ادخل عليه عشان انت بتكبر يا سلام ده ايه معمه الملكية دي ده مين اللي بيجي يعني مش لازم تسال مش لازم تسال انت داخل بيتك والبيت ما فيهوش اكل الا ربطه السفره مليانه اوق وقعه مش سهل واوكل الواحد سواقك تقول له انت لو دخلت بيتك والبيت في ما فيهوش اكل, أكل حب في تعمل ايه الا طبعا على طول وبعد كده طب بتسأل يا ما كده اهو ده يا جماعه والله كل ما اسال بحضر لك والله كل ما حتى. لحد مش وجهه في الفندقيه اللي ربنا عاملها دي عاملها ايه دي الفندقيه احنا عايشين في فندق يا جماعة. انت فاتها ماشي في الصحراء ماشي في الصحراء خالص فندق خالص فندق هو ده الفندق اللي احنا عايشين فيه بالنهار كوكب كبير كده بينور الشمس وبالليل عشان القمر القمر ده ايه من ايات رحمه الله ازاي لما تيجي بالليل في الدنيا ليش عشان تعرف, تناه. تعرف النور فربنا mi need طيب الناس وبعدين بس لو انت قام من ساعة وحليت نفسك نصحت الساعة من بالليل عشان تشرب بسرعة بسرعة فاقطروا حاجة ايه. ما اللي الونات يحطوها على من أي م مبديتش الضرر وفي نفس الوقت تبقى حاجة وناتك بالليل أهو الأمر اللي سمع ده الناس يا جماعة والناس ربنا عد بالليل عشان بالليل. رحمة ربنا شيء شو المعملا في ربنا على في الدنيا لو شكرت هذه المعملا ربنا عبّر في الآخرة نفس المعملا ربنا في الجنة نسلاً من عند. الله من عند العطيني عن أي يعني معمرة فندقية يعني هو في الجنة كأنك انت نزلت في فندق بالضبط فبالذات ليش أقفل فندق دابا ليش الرسول كان تحت نصاعد أربعة 24 ساعة مش تاني أي طرف المطعم شغال رمضان ساعة الروان عايز كل أي أكل تيجي في النادي بيتنت بالأكل عندك وفي الجنة كمان اعلى وعلا فندقية في خدمة اول ما تخرج وتطلع أول رشف من لك ورواء لك الأكل اللي انت عايزه وتخيل لو الفندق كمان بقول لحساب اللي انت عنده هيضحك بقى المعلم ده هيحسب ايه عشان ايه ان احنا نضيع اقواله كله والله عبد ربنا سبحانه وتعالى ايه السؤال يا جماعة? تتخيل لو جبت لك اكرامك لو ليك لو واحد غريبك كل ما يرجع من بره بيجيب لك طير يجيب يرجع ثاني يجيب لك يرجع كل تجيب لك يرجع رابع يجيب كل مرة يجيب لك هديه غاليه جدا تخيل منك ينفع فشك الهدايا لربنا ده هدايا ايه دي, دي, دي معا؟ مش هدايه قال لا ودي مش هدايه ايه ده قول احنا دول مش عباده يا جماعه مش زياده لعبد ربنا ولا دي مش هدايا ولا مش هدايا ده دي عظمه واكثر ربنا بيبعتهولك هو والله لو امنت بجد بجد يا بختك يا لك في حياتك في الدنيا والاخره يا بختك بالعطايا اللي ربنا ههديها لك افتكر اقربك ايه قبل ما فاطمه تسمعش كلام افتكر الله يا جماعه بقى ربنا على لما جبين مع النبي طلع طلع في المعرض لغايه ما وقف انتم واقفوا وحاطين على سيدنا محمد بيقول ايه فاذا صرت فاذا جبريل وقدر كما فكانه كالحنس مجاب حتة الكناسه المقطعه اللي احنا بنفتح بيها المطبخ قوه سيدنا جبريل من شرفه توجيه لله تنزل على الارض كانه زي حته شاء الله الله يا جماعه الله يوطه. الله ولك يوق الله اللي قادر ان هو يغرق الدنيا الارض بالقرب هو كل مطاقة. يأخذ كل حرماته. ومفيش مرة الشام هو بيرتاج حرمات الله اللي بكر باجه. صبرنا ولا هضل. ولا حتى اليوم ناس هو بيرتاج وبيت الله. ازاي يا جماعة? ازاي خلع علينا عظمة اللي هي كل عاصلة اللي احنا في حياتنا الله نحطة! مين فينا اللي تعطين من اللي سبحانه وتعالى الوحد هو قاعدة تذبع في كل الله يقف في السماء كده مليون اي وقتنا حتى هلنا في السماء عبسك في الارض في الزرق وفي الغيل مليون آية واللي تحت البحر ده. عشرين هلت نعظمات عشرين هلت نعظمات لنا عشان تعرفنا التعظمات ايه? ما كانت فيا الله والله كان كفاية وكان آية على عظمة ربنا وكان حاجة تخلي الواحد جزجل لربنا غير شو يا رب تسعى ثلاث نوع طير من الطيور الول واشكال وطباع مختلفة ما كانت تتفوص والله كان كفاية جبه ولا كانش كفاية التفوص كان كفاية كان كفاية خلينا تجد لله اليوم الايام ما تتفوص والهجوة تسعى ثلاث نوع يا رب كل ال... كل الايات اللي انت اظهرها لديت عشان ايه عشان نتكسر بقى ربنا عاملنا في ساعه حد علينا اثنين ولا نهار الا لما نلاقي حياتنا فقه فبتذكر عظمه ربنا وكفر لله سبحانه وتعالى عشان انت متكسر شويه يا جماعه عايزين نفتكر ان احنا محتاجين لربنا في عايزين احنا محتاجين لربنا معلش يا جماعة. مش عايز حد يزعمل الكلام مش حد يحس ان الكلام, ان الكلام يعني يعني يعني, الوحيد يعني الوحيد. يعني مش هنقدر يلقينا هو. والله, والله ما هنرجع لربنا كده. ابدأ ابدأ. فاستفل انت محتاج الوقت دي. انتوا عاقلنا جماعة لو عايز تعرف انت ربنا ايه شاحن ايه. عارف الموضوع اللي جوركة العناة المركزة. سوف قط العناة المركزة بهايه الطريق نايل. ايديان يتركض فيها ااا سلوك. ويسافروا ومن بقوا منخروا قلبين. وتلاقي خراطين. وتلاقي حؤل. وتلاقي تد. على المنظر الرغير ده. تخيل لو انت كل ده وحظة وحظة وحظة الحياة يموت. يموت. احرارنا تحتاج لو ربنا كان ربنا انت بتوفل. انت ربنا سبحانه وتعالى ومتبكت في الحياة ومتبكت لك الحياة وحظة وحظة موت. احنا محتاجين ربنا يا جماعه اكتر واحنا محتاجين نفسنا اللي بننفض والله الفكره ان مفيش معطيه هتعدي من غير عقوبه اكبر من نفس بنت بنت يعني ايه بنت بنت المعطيه معلش يا جماعه لو ال... اقول لكم حاجه كده يعني عندنا جماعه الديست اللي هو الشباب اللي على بعض ده اللي هو بكمون اشتغالات يعني اللي اشتغالات عقوبتها ايه هي دي كمان طلعت حرام طلعته كمان اشتغالات على القلطه شوف يعني اسوء نوع من الانواع الربا ان يستطيل المرض في عظم اخيه يعني ايه اسوء نوع من الانواع الربا ان كان الربا هو عباره ايه الربا وما اتيتكم من ربا الخيار هو في اموال الناس يعني انت فلوسك 100 جنيه من خلال الربا تفضل تزيد في تزيد. بس يزيد من غيرك اهو انت وانت واقف بتشرب لك قرابطك واعتبرك يزيد بس يزيد على حساب قرابط غيرك ازاي تبقى واقف فوق الراس والطيب كده ورفدان واقف في النص قاصط على عليه قاصط عليه تبقى انت في الاخر وايه وتقول بقى ده مشير كده والفظق ده بقى بقى فقضب عرض اخيك. ارض بردة ربنا اخوة اخوة اخيان يوم ده كده كده وجعاج وعطشان مصعبها. يجي لك صدع روز كده عليه حدث لحمة مشوية وفتمرها. هلأ ايه ده? وكمان روز بالخاص صدعوة لحمة مفرومة. اخيان تكون لا ده لحمة خوب. لحمة خوية لحمة خوية. ايه ده تبطع وتشوى وتثلت. طبيني المجرم اللي عمل كده. انتا. انا اه. لن تسلت لحمة اخوك ميتا. ميت هو مش موجود كانك بالظبط جيت على واحد بيت وقعد كل لحمه مش عارف بقى أو مش قادر يلف على نفسه اللي لبس بتاعه في الدنيا يا جماعه بتلبسها والله اصيال ولا حفااط لا بتلبس في الاخره اللي لابسها الاخره يا جماعه تاكل خباره في الحياه ولا الزين كله تعبيه اللي لابسها في الدنيا ما يتلبسش في الاخره انساه اللي لابس الحرير في الدنيا ما يتلبسش في الاخره يبقى انت هتحط في اللي انت على يوم القيامه يوم فتف بصحناه تعالى افتكر حاجات كتير فيك واحد لابس عباية عباية ب 300 جنيه ولبس جيبنا ب جنيه فيقوم يمشي في الصين اللي بتقول جاز باجي يقوم, يقوم جايب حته من العبايه ويقوم يمسح الجسمة ما نظافه فده حاجه كله راجل مجنون ده واحد لابس عباية ب 300 جنيه يمسح فيها حاجات جنيه واحد قال له يا جماعة ده مش مجنون ولا حد اصل 300 جنيه دي وحسة. إنما جزء معترج من هذا العمل وتأت فيها أن العبادة جماعة هي الآخر وهي الدين والجزاء هي الدنيا وإحنا عادنا في الدنيا ونضيع الدين والدين يفسح الدين يضيع الدين الدين ديس يا عبد الشيخ براحة على جزء من الدنيا لا تكن جزء لا تكن جزء كنا على ما هو مشرح فيه ماذا نحن نشدني الله علينا وحسنتوا ماخذ الله علينا تفكر الله استفاد على سيدنا وتفكر الناس ما أخذنا شيء يا كانت عليها انتوا بتصرفوا على البيت انتوا بتصرفوا على الدرس انتوا بتصرفوا على الخضروات انتوا بتطرحوا في الفاضي انتوا بتجيبوا بس حبيب حبيث قلبي نرجع مع بعض. تعال نرجع مع بعض ألف وربامين كنا. قبل ما ولا كان حدث ولا مش حدث واحنا اشتباه بيضاء. ألف وربامين كنا تخيل وانت كده ماشي في الشارع. رايش ناشي ولا رايش كهوة. تخيل المستطيع كله زنا وضعارة. لدرجة ان البنات اللي كان فوق الضعارة بيحللوا رياس على الضيوت بتاعيشهم. شايف لفجرة المجتمع والت على ايه? مجتمع الخوزي هي الضعيف. تخيل اشينا في كده سيدي لك على معي رخ مقتك الصغيرة. ويفين رقب جبل حفظوها دفنها وهو كيفينها اتواني سوركم على دخلها ام انت اعدالوا على دخل وزفنها برضه كتب نفسها. تخيل لو انت عايش في المجتمع ده ورجع كده من الدفنة بتاع وانت راجع لك واحد فتا فضعها. انت ميه? رسول وقول لي من امتى والله الله خير الله, بيه. الله بيه اللي خلع الخله القنده وكله اني نعمل غرقان غرقان ان لو ما رجعتش انت واحد يكلمك على الله طب انت عايز مني ايه بعد ما اكلمك فين بيخف الحرم كذا. لا يجي يقول كده ده كده ان الناس كل حاجه غلط كل حاجه غلط ولا كل حاجه كل حاجه غلط ومش هيرجع تيجي ورايا غير لما تسيب اللي انت فيه بس انا لو عملت كده اخد ايه تاخد الجمله الجمله الجنة دي مثال الشبر فيه? بالدنيا بين الوزيحة وجمحة وحرها أوه. بالدنيا وخل ما فيها بالشبر الواحد منه. ألا. بس بس دي مش معد وعظم هو ده تمح للجنة. بس دي فينا دي اللي كان هو ده تمح للجنة قد بوضت ده قال له هو عليك العرض ده واحد هيوقع مش حاجه مصعب اللي انت كل مره كان معانا عنده لو قلت لك غلال هتقول لي كان حظه ويصاحبك ده كده قطعه اللي اول ما قال لها ان الله وحده والمحمول والسعده انه كل حاجة. خلاص كده ومع ذلك بتقول له امه ادخلي في الله تقوله. له ويخون فضل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 اول لكل واحد منهم يقع ولا على ولا قلت ثلاث هيقوم جري عليك. سنة واحدة ثلاثة عشرينة تكون بأس من الانتداب. لكن تتبقى اول واحد انتزمت فيها ويقول صدقت. يا جماعة يا جماعة يا ربادة. ربادة من الله لقد ارقبونا الا ولا مجازن ظهري واستعملون. انا مش فاعد عني كده. الفتن اللي انت تفاعد فيش حاجة في الفتن اللي كانت فيها. والمشاكل واللي باللي قد لها تتعرض ان فيش حاجة. كلهم يلاكوا والمشاكل اللي تتعرضون لها تتعرضون. ما انت بحقها تتعرضون وحد. كل انا بقى انا. يا عمد وكانوا مع النبي. كالله احري كانوا مع النبي. واقل احري كانوا النبي. وابو طارف كانوا حبي الملكة. وفي الاخر انا نتعوش بحاجة بحضية نور وضبطة. حضية هداية وضبطة. حضية انك انت اقضلت على الوضبط. تخيلوا يا جماعة لو احيانك في العرض دات. طبعني ايه? فبقى انت مع الشاب ده عمل زي ايه الضغط. عمل زي واحد جهد. هو رمضان. يبقى لعدة فوق. يبقى لعدة فوق. وقال جاي انا مجحاكي. انا مش قادر. طب جاهدي اكوة تحمل. اللي اتيني كلام عامل. اتيني كلام عامل يا انا عمل لك معلومة. هذا العمل اللي بتصبر والدائج ما تتذكر العقوبة اللي هتنزل عليك لو فطورك. وتتذكر الطابل اللي وردنا عقوبة هو لك تتذكر عمل. لا اتذيني كلام عالله. وانت جايبيني بعد ولا. عملي. ما ولا اتبالي اتبالي اتبقى لدينا كلام عاملي. ما فيك كلام عاملي. بل انك انت تبقى بيض طايع تصبر وانك انت تبقى عايزة. حاناك ان الانت اتفاق الجاهوة. انك تفتحوا تريش. المثل اللي تفتحه أليس هتدخل الجامعة والجامعة ما لقوا ده ما هتبصره هتنزل الجنة هتعمي المثل العربيات في ده يا جماعة وصقو النساء يعني وصقو النساء والنساء وصقو الرجال في يا جماعة يعني كأي نش النساء دول يا رأيك عرفتم ده سارق تتعامل مع قنابل القنابل اللي, اللي ممكن تتفق فيك اي مرة إذا تفتح عرفت القنابل ولا ايه لا يا هو أنت مش قنابل نووية أنت قنابل فريدة نعم ااا now we never watch still فالشباب يا جماعه يعني موقف طبيعي يا من ولسه في الغم جوه الخامس بره فرعت فرعت بقى اتفرعت ازاي اتفرعت على مثل الصور اللي شفتها والناس اللي اتفرجت عليها ما انا اكلت مفخر قلبك في الالغاز عشان برده ممكن تتشكل فكر جوه ثاني يبقى المقصود يا جماعة عايزين نبقى افتكر افتكر ان الموضوع مش عن قدام او ورا اللي كان الناس بتحصل العادات السريه افتكر يا حبيبي افتكر ان العادات السريه والسينه والسجاد يا جماعه على قد ما باطيه مع البنات مش على قد ما باطيه يا جماعة. الشهوة العزب لما بيوم من عددنا ولا من العدد سرية بيقوم هو ارخم من نفسه عايز يرجع ولكن يوم و يومين الشهوة الجاب دي بتاعيه مجلول ومسحوب حتى اللي مرارها تاته وهو منتزم وقال الله عزيز ربنا يقف ويعض ويرجع ويدخل البلد مش وفي الاخر ايه يروح يا انا لحتى ولا ايه يبقى حزن حانسين من احنا لسه يا جماعة ايجا المعصية دي حياة دي من سبعها تعيشها دي حياة نخلق هتلاقي واحد مشتر تجاره هي حتى ما تشرب. شر الساعة حتى انت بعضها تتصلوا واحد بيشتبك كلش لنا وانا احنا تطب بعد تسليلها. شكاتوا اقليش يا خلولك كليب في النهو احوض يجيب معصية. دايما بحضو كبارة. لزيلوا الى هنا الجامعة. لحظا او لزيلت يا الجامعة الى اي جانا او لزيلت الجامعة اللي تخلت اضحضوا في بعض الساعة. في المكان واللي عرفوك سكت شربت في من شركات الماشمرة. انا بحياتك وزودوا امادك. البعثة بتجيب معطية. تتكلمنا من كده عن المتبرجة المباركة. اللي ربنا تخفر. الساعة الشعرها قضام الناس رغمه. ضد الله. وربنا تخذل الله سالة شعرها الراجل اجهده. يعني ده فيه كده عشان يسوهلها ولا يعملولها. وربنا تخذل القمس الموجين اللي تفعل قمسطاء المثير عشان ست من السببه و الارض. وربنا تخذل الكتبة اللي كدتها على باب عين مؤمنة عشان يا باب عشان فيها نازلة رايحة فيه. وربنا تخذل الناس ما يشلسها وتزبط من عشان توقع الفريطة سماح وبرمت الخبرة كلنا والحب سلا شافرها كل واحد من اضعات حبس وفقق وفقق. واحد اللي شافر شهوزه صادت واحد اللي واحد واحد اللي وبيت شامل كلها تتبرجها. وقال لنزع رزع سبقها ومعها ايدي خمسين جنسة جاء. ده مركة المعطية. واقفين اتبقى بركه المعاصير تفتكر حبيب قلبي تفتكر اللي مش على الراس طريق المواقع وطريق الفرنها وكل حاجه عرفها افتكروا الواحد منكم مر على رحله كده كل الشباب اللي انتوا طلعتوه في الرحله تتعرفوا على بنات وعقود على خاص كل الانقاد دي امتدادها بقى بعد كده في مزاج حضرتك افتكر. افتكر كل الحاجات دي افتكر الاغاني اللي كانت في العربيه ماشي في الشوارع قناه الجمهوريه مصر والعربيه بالله الاغاني اللي انت كل ده هيتاخر يا جماعه مشك الواقع سيئات بأسجارية ما عملكش سيئات سيئاته خلاص جماعة كان المغني يطلع يغني الاغنية كلته الوقت الاغنية تتسجن وبتتطور وبتتوضع شرايط وبتنزل على الغنوات وبتنزل بحث المعاصي جالية افتكر الموضوع ده عايزين يتسكر يا جماعة, يا جماعة. الموضوع معادش على قد المعاصيه بس معادش على قد المعاصيه ابدا عايزين يتسكر حاجات كتير وانا اجل احنا الوقت خلاص قرضنا بقى الانفتاه فيعني اتسكر ان تض السكر ان تبضحك كمير ان تبضحك كمير هوا الوصف سعيش بالعالم لأحد الصحابة بعد وكله جاسم الله عليه وسلم عمر الخطاب عمر على بلد في شمال الشام ودلو مال كبير قالوا له روح ابن بيت بقى وهات عفش واعيش حياتك كده اهو نفسنا فراتين كده ومشيت لمراك فساعدني على الراحه في داره بيت متواضع جدا وفرش في فرش متواضع جدا والفلوس فين راح طلع الفلوس كلها بالليل الفلوس فين خلها انا ما بيها بس بتذكر بقى تجربه رائعه جدا كل يوم باكتو معاليش مسته بالدين. تكون لي شوية قل جداك ما مره بقى حضر للشباب بقى الفلوس, في الفلوس فيه لازم تقول الفلوس بالطراحة كده تصدقتوا بها. هزا طبعا قرأتو طارق والوالد وقال بقى يا جماعة شوفوا كلمة شوفوا كلمة يا شباب شوفوا كلمة يعني يعني عاديلت مع كلمة والله جماعة والله اني لا يتحضرني جزاء ما افعل اشعور عين في الجرجة لو اخلص احساهم على الامر لا ارى في الوقت جمالي وابني لو من اسم ولم بحث به بنفسي يا سلام عارف عارف ان اتفق ان حالة تاني التوقع اللي ما يتوجد يا جماعة. شوف انت مضحك انت مضحك كتير اول والله هاي اللي مش قد تسكر اللي فقره على اكثر من اللي انت مش قد عليه. سيدنا يوسف. وغوضته التي هو في بيتها عنا فيه ايه? وغلطت وغلطت الاسوار وقاربه. هي ثلاث. وغوضته يعني مرة بعد مرة. من يعني ترجع. يعني مش مرة وقت راح اتمنى كل يوم هو انو كل يوم هو في بيتها عزبتها. يعني والزمعة ناها? وهي والزمعة ايه? تخيل المضافات اذا والزمعة ناك باستمرار حتوى حتوى الذي هو في بيته عز عزيز إنه هو أبي ووالد في الدرب من الحفاظ والسدنه بمن عناز وغلطت أبوي على فشل بيحافظ خاص وقعدت حيث لك على تحيتك لك لما كيشت والبكت ووضت نفسه وغيّر في قمة ثنت أو قمةها ها لما عارف ها نصب على السبب على ما قلت فكرت الراجل في قيمه إيه قال لا ما تتسكر ما هو عزيز ما في ليه؟ يعني محمد عليه بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس لما رجع من الرقصة رفهم للرقصة ونسايدنا كبير سلسل عليه وهو مرحبت ايه كده ورجع مرحب وقلوا ليس ايه نحن بيجا تبنلوني تبنلوني غطوني غطوني غطوني غطوني ايه? والله يلاقيه ليه قدروه مهبت? ليه? تجنك يا صباح من المسكين وطف للشوالي تخيل ليه يا الله? وتخيالي يا راحتي وانتو ناثرين بقرة اللي بعد بقرة اللي امتحاش ونازل ما كل ذاكت كم معضاق طبعا وامتبلي وبتعيص ومروش قلت ممكن سقولك والله لا يخذك الله ابدا ليه عشان المغنية ما تكن تشغل اقول ان انت تذكر عليها والعلمة التكاري اللي حرفتها اقولي خير ولا المسرات اللي افضلها تبديها والمتباعا لما تحصل للمذاكرة يا حسن انت ليش تتخرج عليها والله لا يخذك الله ابدا جذبه والله لا يقبين الله ورحمة ازاي? والله الا يخبر جمه الله افره فلق بيه والله يوقف ايه? لا يا جماعة ايه بس اعطى اللي انا عمالا ورحمة يوقف عنه بيه? عايش بنا استكن يا جماعة الشجادين تعرفوا وقت اسمه سيد جوسف اول جوسف عالي احمد يا جماعة تعرفوه وتعرفوه ايه ايه اخرق الصحابه الصحابة اطلع اسمه فاض يطلع اسمه كل الناس يا جماعه اصبر انت جدا اطلع كده ما حدش يحرقك عشان يحرقك ليه زلجقه ده هو الرسول عليه السلام ايام ما كان الاسلام لسه مستطعب قال له أنا لك ان تكون من الاولين يا تعالوا والاسلام ده هيكبر وهيكبر ان حتى يرضى الله فلما جيه وصبش نبكة بقى ينشيوش الجراجة معك بيعضى على ايضه بيعضى على ايضه ليه لو كان سمع الثلاث من الاول كان زمن الوقت الانتبار الصحاب انا لك كلها مش ملتزمة ومعادل. ونخليك اتلاعوا الوحيد تتزم فيها. شهرين ثلاثة سنة كلهم هتزموا ويقعوا. وديك اشف اصطابه قد الله الله سبحانه وتعالى. ويقع حسناتهم كلها في لكي ان تكون من التأولين. انا لكي ان تكون من الاولين او الوحيدة في البيت الجادة خمره ونقاطه. انا لكي ان تكون من الاولين عافية راح تكون العبد في اول ما كان. فلاقى العباد واحد العبادة واحد تتفضل وصلة. ومعكدة واحدة كانت تورب وصله. ثلاثة فبيقولوا من دول انا بفديه جاءوا عليهم ايه من دول كانوا الثلاثة اللي دخلوا في الاسلام وقتها فقالوا هذا دين جديد ومحمد عبدالله فيه اللي وعد شرق له فمضى اشتخل فيه فكيه اللي بفدين ربنا اظهروا قال يا ليس دي كنت راضع يا ريتكم تصبروا والله يا ريت كنت دخلت مع ثلاثة غرفه قلت له بقى شغل بقى كان قالوا ولا جابت وانا كان قال طلب 10 وبشران الدسته عايزين نلحق يا جماعه عايزين نبتدي يا جماعه عايزين نبتدي صوت قويه كده طب ارجع للوقت ده هي عجب الضغط ازاي انا من إن اني اروح لصاحبي اعمل اي حاجه كده وبعدين هطلب الدواء وبعدين هطلب الفل وبعدين هطلب الغاز وبعدين, وبعدين هيقول لي ايه اقول له كلام ادخل عندي انا عندي كده ايه بالظبط كده انا قررت اني ارجع لربنا انا خلاص قررت ارجع لله خلاص قررت من طريقه وبعدين حتى خدت هد هد احط في نفسي فوبعدين طلب ده اطلع السلم ايه السلم بتاع الصرايط فوبعدين اقف على السلم ايه اقف وبعدين لله. ربنا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 تخيلوا انا بقى على وجه الحكومة في يوم من الايام وقالت ان هي هتوضع على كل مواطن كيس تعلقوا براسكم وان كل مره هتقول فيها الله لله او الحمد لله بملان هوظف اكبر في ال كده طب في كل مره بتاخد جنيه على كل مرة سبحان الله والحمد لله والله اكبر تخيلوا بقى انك بتعدي على خراب كل واحد وناوش في الشارع حتى خطفك وانت ماشي مش لاقيه صاحبك يقول لك يا محمد السلام عليكم سبحان الله سبحان الله اكبر انت عامل ايه يا ابني الحمد لله والله اكبر ولله الحمد ليه ما انت عارف ان كده ان هو كل واحده بجنيه اهو عايزين نعمل ربنا يا لو لك حتى لو طب ربنا بيقول لك انت فاضل ثانيه لو عندك رحله الفجر هطوح قبل الفجر بساعه طب انت معذب مع ربنا كل يوم الفجر يا الله. ما بتصليش ليه ما بتنساش ليه ما بتسمعش كلام ربنا ليه عايزين مذوب يا جماعه عايشين كده احنا محتاجين فوق حاجه يا جماعة. الصور لو جه عليه ري عايز يتصبب المية. طب لو وقع في الارض بقى وزفتك من الطين لا عايز ميه وقبول ويدع كويس طب لا هو لو واقع لوحده بقى وجاع مش نظيفه لا عايز تحط بقى الشاش وقع عليك افرس وزاقة. وشواج اصبال احنا عايز مودينات صناعية قوية. او بزبط كده. صوب الانان اللي في لقنا اللي بقى بزاقة العداد. صوب الانان اللي في لقنا اللي بقى بقى بقى بزاقة. بقى ينزل بزاقة. عايزين مفروضوا بقى بقى. لو واحد عدد فاقي بقى تخيل في, في البيت بسر ابو خلاص فجوعتش بيه قوي لا ما عادش تحس بيه خالص ومش بيشسبوع طب لو زوق عشان الموضوع كده بتاع جامد يروح تصور يتعال على محلول طب الموضوع كبير وفي خطر على حياته ده لازم يدخل عنايه مركزة احنا عايزين ندخل عنايه مركزة يا جماعة. عايزين ندخل عنايه مركزة اللي جايين من يا جماعة. احنا قلنا الكلام ده اخر رمضان كل فتره على ساعه بس واحده اصبر على الوعد عن فكرة الواضح. اصبر على الوعد عن البنات. امسح النظر اللي عادة في المقلول. على الترجع اصبر على الشهوات واحد بس والله العفلة سيئة بعدها. بقيت راضح بطلة الانتذاب. اطلقية عملية بطيبة والله يا جبعة. انت وانت وانت وانا بطحيك للنوب وانت بتصحق بطيبة مش عادة. اول مرة بطحيك الصبح لك الدنيا يا بردو عايز تتغطى بالغطى تاني عايز تشد الغطى عليك وثلاثة. لو انت بقيت شربت بقر ماية ولا شربت لشبك شابر لحاجة وتفوه. طول بقى تلحق القطر اللي كان عيشوه تكتون تلحق تطرح اللي خليت اتغطى عليك. اما بالصبت كده اصدر اول اصغر في اول اصدق على الله في البعد عن المعاصي وانت كده تسمع مع الشرايط طب انت خلاص معلش يا حبيبي اسمع ربع ساعه كل يوم ربع ساعه ربع ساعه تخش في وسط بيتك يجيب الاداه الثقيله بتاعتك خلاص نزل في الارض ما عادش في الشحن جوه يا جماعه متنازلوا كلكم في على الله عارفين نطيع الله عايز تسمع كل الكلام ده مش عايزين نثبت معاصي عايزين نكره المعاصي مش عايزين يبقى انا رايح والله لا, لأ رفضين على, رفضين. زي على واحد صحره لو صحه جامد بيتبقوا وسبق في فكسي فده الواحد في السكه في وش هتقفل الباب وشه لا عايزين نطلب الله تحب احفظك برحم ب وباحسن ربنا يقبلنا وعايزين ربنا يتورخ مرنا فعلا لحد امتى يا جماعه نفضل في السكه دي لحد امتى هنفضل ندين ضحاه ربنا لحد امتى هنفضل نكش في السكه عارفين ان هيتروح وهت يا جماعه لحد امتى هنفضل نصريخ احنا هنا الطريقه اللي احنا ماشيين فيها ايه اللي خدناه وخصوصين 22 لقد خفف صعب على صعب وارق على رق وباطل على باطنه اضبط حدك يا رب معرضين عن الطريق اللي اول ما ندخل فيه هتلاقي بيان الرحمن سبحانه وتعالى احفظنا فاحفظنا واعطنا فامنحنا واعدت الينا قدنا فصارك العلوم مو بحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك وطلبك Rövid szívami, a